الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب لفلامين تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير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 ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين.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 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم, وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 ولقد أتينا موسى الكتاب فرتكو في مريه من لقائه وجعلناه دل لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا وكانوا بأياتنا يقون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 فنخرج به زرع، فنخرج به زرع تأكل منه أنعمهم وأفسهم، أَفَلَا فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا يفعل الذي كفروا إيمانهم ولا هن فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن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 إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 ودارية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَ أَيْتَ نَعِمَ وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَاهُمْ ثِيابُ سُدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُوا وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْهُ فِضَّةٌ وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا